يا صاحبي يا ابو مس فرجيت متعاني طول السفر والعنا والبعد بهدلني هذه المحاوره تتكلم عن زواج المسيار بين المنشد عبد الله الشمري والمنشد فارس المطيري يا صاحبي يا ابو مس فرجيت متعاني طول السفر والعانى والبعد بهذلني يا صاحبي يا بومي سفر جيت متعاني طول السفر والعانى والبعد بهذلني جيتك وأنا خبيرك ما تخيب الضني والناس للناس والأرزاق عند الله والناس للناس سواء نزاج عند الله يا صاحب اللي تامر بشربه إن يسار الله تزول الهم والكربه لكن يا صاحب يقل وجه تماربه والناس للناس سواء نزاج عند الله والناس للناس سواء نزاج عند الله Bazadki, bazadki tak, jangan kau النوم لي مدتين ما ذاقته عيني زواجي مسيارني أجلي همي الشيني والناس للناس سوى لرزاق عند الله والناس للناس سوى لرزاق عند الله خبرك يا صاحبي يا فارس الغالي متزوج من زمان وعندك عيالي لكن وش صار لك بوقتك التالي والناس للناس والرزاق عند والناس للناس والرزاق عند الله, الله وضع طبيعي وانا رجالي ما اطمع والشرع يا صاحبي حللنا أربع لكننا نبغك يا أبو مسفر لتافزع والناس إلا الناس إوالرزاق عند الله والناس إلا الناس عند الله إن كان عندك فلوس وتقدر تعدد أعلن زواجك وراك اليوم تردد الوحده انك منام عليك مهدد والناس لنا سوى الرزق عند الله والناس لنا سوا الرزق عند الله جيتك, جيتك ابي فزعتك ما ذيك تنصحني والظاهر إنك مع العالم بتفضحني ترى المرى لو ادري بت شرشحني والناس للناس والرزاق عند الله والناس للناس والرزاق عند الله يا فارس انت وش اللي فيك وش صابك فانتهي تسلف معي وانت على صابك عجز تميز كلامك وافهم اسبابك والناس لنا سوى لارزاقي عند الله والناس لنا سوى لارزاقي عند الله عشان ابتعد عن أهل الشك والريح أبغاه سري ولا أبغى الناس تدريب. لو تدري الناس طحنا بكبر مصيبة. والناس للناس وان الأرزاق عند الله. والناس للناس وان الأرزاق عند الله. وش باقي من شروطك عجل وقلها قيلها ابسرها ومانا لا تطولها بل مختصر خطب العالم وعملها والناس لن سوى لارزاق عند الله والناس لن سوى لارزاق عند الله أول شروط يا بني بنت سنافيه وموظف ما هي بهذي ولا دي ولدية وتدبع جار سكان وتؤثر تهليه والناس للناس وان الأرزاق عند الله والناس للناس وان الأرزاق عند الله الله يا صاحبي يا كبر شرعتك ما باقي غير ملك طلباتك راتب ومتل لراحتك وجياتك والناس للناس وارزاقه عند الله والناس للناس وارزاقه عند الله والله ما هي بشيء كان تقدّع لكن يا صاحبي لازم انت تخبرها كل شيء بيدي ولا يحتاج اشاورها والناس للناس والرزاق عند الله والناس للناس والرزاق عند الله الله يردك عقلك يا ابن الأجوادي تراك في سكتك يا صاحبي غادي وأنا مقدرك لاجل الملح والزادي والناس لن نسي والأرزاق عند الله والناس لن نسي رزاق عند الله وش فيك يا صاحبي كنك تهددني ما باقيين غير بال مش عارف تجلدني انا رفيقك وما يسعدك يسعدني والناس للناس والا رزاق عند الله والناس للناس والا رزاق عند الله أنت رفق على ليل وعلى الرام لكن أنا بنصحك يا طيب الساسي احذر تصدق سوا في كلها لاسى والناس لنا سوا لرزاق عند الله والناس لنا سوا لرزاق عند الله صحيح من هو يصدق اللي هالراجع لا بدي ما يا قفيو بموقف حراجي غلطاني واسفي ذا جا مني يزعاجي والناس للناس والرزاق عند الله والناس للناس والرزاق عند الله معذور ماذور, مأذور قادرت صدق سوى لفناس من جنة ما بينزواج بغير الشرع والسنة والناس لن سوى لرزاقي عند الله والناس لن سوى لرزاقي عند الله والناس لن سوى لرزاقي عند الله والناس والناس لن نسي ونرزاق عند الله